و َ ي ر ِ ي ْ ا ل ن َّ ظ ُ و ب ِ عَلَيْهِمْ و َ ل َ ب َّ ا ل ِ ي ن وَلَقَدْ جَاءَكُم م ُ س َ ا ب ِ الْبَيِّنَاتِ ثُمَّ أَتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ و َ أ َ ن ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خ ذ و ا ما آتيناكم بقوته وسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل ب ئ س م ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، قل إ ن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. و ل ن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين و ل تجدنهم أحرص الناس على ح ي ا ت ه ومن الذين أشرقوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر والله بصير بما يعملون. و َ ل َ م َ ن كَانَ ع َ د ُ و َّ ه ل ِ ج ِ ب َ ر ِ ي ل َ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ ع َ د ُ و ّ ا لِلَّهِ و َ م َ ل َ ا ِ ه ل َّ ه ِ و َ م َ ل ا ئ ِ ك َ ت ِ ه ِ أيكته و ر س ُ ل ه وجبرييل وميكال فإن الله عدو ل ل ك ا ف ر ي ن ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق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 يعلمون الناس ا ل س ح ر َ وما أنزل على ا ل م ل َ ي ك ة لباب لها ووت وما روت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتن ة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه.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 يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولالمشركين أيه ونزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما نسخ ن من آية أو نسها ن نأتي بخير منها أو مثها ل ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك ا ل س م ا و ا ت والأرض؟ وما لكم من دون الله مولى ولا نصير؟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 بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفو ا ا وصفح ا و ا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.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 كان هودا أو نصارى تلك أمانهم ق ل ه ا ت و برهانكم إن كنتم صادقين قل هاتو برهانكم إن كنتم صادقين بلا من أسلم وجهه لله وهو محصن فله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 و ل ل ّ ه المشرق والمغرب فأينما تولف ثم و ج ه ُ الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بلله ما في السماوات والأرض كل له ق ا ن ن بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول لو ك ُ ن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من طبّلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يقون إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملته ق ْ إ ن هدى الله هو الهدى ولئن ا تبعت أهواءهم بعد الذي جاء ك من العلم مالك من الله من ولي م ا ل ك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب ي ت ل و ن ه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وَمَن ي َ ك ْ ف ُ ر بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ اذْكُرُونِ عَمَتِي الَّتِي أ َ ن ع َ م ْ ت ُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمَ ا ل َّ ذ تَجْزِي نَفْسٌ عَن ف س شيئا ولا يقبل ُ منها َِْ عدل ْ ولا َ تنفعها ََ شفاعة َ ولا َ تنفعها شفاعة ولا هم صن. وَإِذِ بَتَلَ أَبْرَاهِمَ ي رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي ج َ ا ع ِ ل ُ ك َ ل ِ ل ن َّ ا س ِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا ي َ ن َ ا ل ُ عَهْدِ الضَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً ل ِ ل ن َّ ا س ِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا م ِ ن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ م ُ ص َ ل َّ ى و َ ع َ ه ِ د َ ن َ ا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أ َ و ط َ ه ِ ر َ ا ب َ ي ْ ت ِ ي أ َ ط َ ه ِ ر َ ا ب َ ي َ ت ِ ي ل ِ ل ط َّ ا ئ ِ ف ِ ي ن َ و َ ا ل ْ ع َ ا ك ِ ف ِ ي ن َ و َ ا ل ر ُّ ك َ ع ِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ ِ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آ م ِ ن َ و وَرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ م ِ ن ْ ه ُ م بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِعُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرَهُ إلَى عَذَابٍ نَارٍ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسول منهم ي ت ل و ع عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، ومن يرغب عن م ل ة ي إبراهيم إلا من سفيه نفسه، ولقد ا ص ط ف ي ن ا ه في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين.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 يا بني ي إن الله اصطفاكم الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إلقال لبني ه أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِي مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبَرْآهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا إله واحد ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت و ل ك م ما كسبتم ولا تسألون ع َ ما كانوا يعملون وقالوا كن هودا أو نصارا تهتدوا قُلْ ب َ ل مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ ح َ ن ِ ي ف ً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ق ُ و ل ُ ا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ والأسباط وما أ و ت ي موسى وعيسى وما أ و ت ي ا ل ن ب ي و ن من وما أ و ت ي ا ل ن ب ي و ن من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَقْفِي كَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَة َ اللَّهِ وَمَن أَحْسَن مِن َ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ ع َ ا ب ِ د ُ قُلْ أَتُحَا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 أم تقولون إن إبراهيم وإسмаيل م وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو ن ص ا ر ا قل أنتم أعلم أم اللّه؟ ومن أظلم من من كتم شهادة عنده من اللّه؟